لله ما في السماوات وما في الارض الذي هات السماءات وما في الارض وان تردوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله أو فقوه محاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء Quan